ذين ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَفَرُوا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ عَلَى الْعَرْشِ يَنقَلِبُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ